اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر وما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل منو عليك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 وَلَا تُسَلِّطَ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِيْنَا وَلَا يَرْحَمُنَا اللهم عِزَّ الإسلام وَالْمُسْلِمِينَ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ وَدَمِّرْ أَعْدَاءَ الدِّينَ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 وارزقنا فيه صلاةً قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في ديارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك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 وغلومنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية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 اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين لسنا اللهم اسقي يا رحمن لا سقي عذاب ولا هدم ولا ورق اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم يا من لا يفيد الوافدون على اكرم من ولا يجد القاصدون أرحم منه يا خير من خلا به وحيد ويا خير من آوى إليه طريد إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولن الحرمان ولا تبلنا بالخيبه والخسران ولا تردنا بعد هذا الدعاء خائب